والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاجر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 بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأما له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احَد وَلا يُنْفِقُ وَسَاقَهُ أَحَدْ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي